Surat الرعد Bismillah الله rahman الرحيم rahim Alif Lam Im Ra الكتاب والذي من ربك الحق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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَّوْ أَنَّ لَهُم فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ بِهِ أولئك لَهُمْ سوء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 تقم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما آبوا كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها 111. لتتلو عليهم الذي أوحينا وَهُمْ وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بِالرَّحْمَنِ قل هو ربي لا إله إِلَّا هو عليه توكلت وَإِلَيْهِ متاب وَلَوْ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو اَمْتِنِ الْأَرْضَ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جميعا أَفَلَمْ ييأس الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يشاء اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ لَهَدَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بما صنعوا قارعة